قَرْنٍ فَنَادَوْا لَا تَحِينَ مَنَصّ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلهًا واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة ان هذا الا اختلاق انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لم ما يذوق عذاب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 كل الا كذب الرسل فحق عقاب وما ينذرها اولئك الا صيحه واحده ما لها من فواق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 وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلُّ لَهُ أَوَابٌ وَشَدَّدَ نَامُ الْكِهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ اذْخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالَ لَا تَخَفْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانُ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ فَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطُطْ وَاهْدِنَا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 قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه وانك كثيرا من الخلق الى يبغي وانك كثيرا الخُلَطُ الى يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود ان ما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب غَثَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَذُلْفَا وَحُسْنُ مَآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ يحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب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 وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي احبابه حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق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 فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ إِنْ وَغَوْاصَ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَطْفَالِ هَذَا عِطَاءٌ نَأْمَنُ أَوْ أُمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ ان ميم السني الشيطان بنصب وعذاب ارقط برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه من وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم ما يسلونها فبئس ملها هذا فأن يذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالن نار قالوا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا لنا فبئس القرار <قالوا> ربنا من قدم لنا هذا విషల్ రెమె కద్ హెదీ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 قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبؤ عظيم ان హన్ మేకనీ బిల్మల ఇల్ అల్ల ఇది ఈ ఇలా ఇల్ల ఎన్నమే ఎ నదొర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 يكت كلهم اجمعون الا ابليس استكبر وكان من الكافرين قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيداي استكبرت ام كنت من العالين قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَخُرْجٌ مِّنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّ انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لاملا ان جهنما منكم ومن من تبعكم منهم اجمعين قُل مَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ هَٰذَا